على ع الجهاد درب ب ا م ي ي نمضي لن لن لن نبتهي ننحني نستكين ن على درب الجهاد مبايعين لن ن ب ت ه ي لن ننحني نستكي لن نستكيد لن نستكي لن ننحني لن نستكيد نستكي نمضي على درب الجهاد مبايعين لن ن م ت ه ي لن ننحني لن نستكيد